دين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ها الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون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 كُلِّ سَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك عديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَزِيزٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَضَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ